بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد سانُوا لَفج أمام يأل أيان ي القامَ فإذا بَقَ البَصَر وَخَسَفَ القمَر وَجمِ الشَّمس القمَر يقول الإِ سانُ يومَيدٍأَين المَفرَ كَّ لا وَزَرْ إ رَّكَ يومَائذٍ المُستَق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 فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بَلْ تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى رَبِّهَا ناظرة ووجوه يومئذ تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت اتراقها وقيل من راق وظن أنه الفراق